بسم الله الرحمن الرحيم خلف لا مرى كنت آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك آه القرآن رئيس وإن كنت من قبلي للمراتلين إذ قال يا أبت رأيت أحد عشر كوكب و والشمس, والشمس والقمر رأيتهم مسالدين قال يا ملايين لا تسوص يا كاره و كف لك إن الشيطان إِنَّ الشَّيْطَانَ رَبِّكُمْ إِنُّهُ مبين يَعْلَمُ مُذْنِبِينَ ربك جَنِّ من تَرضَى كَمَا يُعَلِّمُ ويجِّمني أنك عليك وعلى آل يعقوب كما أسمَّى، كما أسمَّى أنا أتويك من قبل إبراهيم وإسحاق انت تعليم <تصفيق> لقد كان في يوسف واسقته ايات وإشترك إذ قالوا لن يوسف وأخوه أحب إذا أبينا مِنَّا ولحظ عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتُ اللُّهِ خالِفَهُ أَرْبَعِينَ يَخْلُقُنَّ وَالْأَلِيمُ وَتَكُونُنَّ بَعِيدَةً خَالِقِينَ. قالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ يلتقطه يوسف وأنقوه في ريابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت قالوا يا ابانا ما لك لا تأخذ منا على يوسف له كنا صادقين ارجئنا عنا نار هذين اليوما قال مَن لَّا يَخْجَلُونَ أَن تُنَادِيَهُ وَأَخَافُ أَن يُؤْذِنَ بِهِ عَدُوٌّ لَّهُ جاءوا على قميص ريباً يتربت قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تحكمون جاءت سياوة فأرسلوا واردهم فأبلاد الوهد قال يا بشراب والله وشمعه بيتا من دخول وكانوا في نزايق قال لي اشتراه لي صلي واتي هتي من هتي وكذلك مكنا ليوسف في من والله ظالب على أمره ولكن مَن الناس مِنَّا يعلمون يَعْلَمُونَ وَرَمَّانَ مَا بَلَغَتْ سُرُورَاتِنَا فَكَمْ مَنْ وَعِزْنَا وَكَذَٰلِكَ وراودت. والتي مغوتي فيتها عن نفسه وغلقت الأدواب وقالت اي قال مال الله إنه ربي أحسن مسواي مما هي لا يصلح الظالمون ولقد همت به وهم به لولا اروى اروان ربه كذلك لنفلط عنه السوء إِنَّهُ مِنَّ الْمَوْلَى الْمُحْلَقِينَ وَاشْتَبَحَ الْبَابَ وَقَدَّتْ طَرِيصَهُ مِنْ قالت ما جزاء من أراد بأهل تسوءاً إلا إلا أن يسجن من قال هي راودتني عن نفسي شاهد من أهلها إِنْ كَانَ قَمِصُهُ قُدَّ مِنْ كُبْرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ النَّ الْشَارِقِينَ فلما مَرَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَانْظُرْ الَّذِينَ لنكثا من سن الخاطئين وقال نصفة في لك مرأة العبيد فتاها عن نفسه حبا أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ جَعَلْنَاكُم بَشَرًا ثُمَّ مَنَّنَّا عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ التَّكْوِينِ وَآتَاكُمُ وقالت اخرج عليه رمنا وأيله أكبرنا وقالت أيهن وقلنا حاشا لله ما هذا بكرا إِنَّهَا لا ملك كريم قالت تباركن الَّذِينُ تُمْتُنَّا وَلَقَدْ رَاوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْطَمْ وَلَئِنَا مِسْعَرْنَا آمُرُهُ لَمِسْجَنَنَّ مِنَ قال ربي السجل أحب إلي مما يدعونني إليه وإذا لا تصرف عني فيدعون أخبئ إلي منا وإن لا تخف عني كي دعن أصبع ليهن من الجوالين أستجاب له رب فصرف ثم تجابهم من, من بعض ما رأوا الآيات حتى ودخل معه السجن قال احدهما أراني أعصر اني اراني اخر وقال الآخر فوق رأسي جبالا كم من المؤمن لن نذوق تأمينا من بتأميري قبل إلا نجأتكما بتأميري قبل أن يحتيتنا لانكما مما علمني ربي إن تركتم يسلمون وهم ورمي بالآخرة هم كافرون واتفعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان لنا نشرك من شيء ذلك من فضل الله علينا الناس ولكن لا راحبي السجل أرباب متسلسون خير الواحد ما إِنَّ الْإِنْسَانَ ما فِي الله وَآبَأَ كَمَا خَلَقْنَا النَّاسَ ولكن من منا اصرنا يعلمون يا صاحب الجدي اما احدكم فاهر من ياب طير من رأسه قبل الأمر الذي يثيره وقال للذي ظن أنه منادي منه ربك أو الشيطان ويكره ربي فلا بسه في سبيل الله وقال الملك إني أرى سببا قراصينا يقولون لا سبع نجات وسنا. وسبع سندنات هُمْ حبر واخرى يا بكاء وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحَشْرِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ إلا قليلاً مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك فيه الناس وفيه يعصرون <تصفيق> فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالي فاسأله ما بالي من اسمتي ربي يعني قال ما خطبتن إذا رأتتن يوسف عن نفسي قلنا حاشا بالله ما علينا عليه من نسوه قالت رأة العجل الآن حصحص الحق أنا رأت وَمَنْ لَخِفِيَ عَيْنٌ لَوْلَا الصَّادِقِينَ لَذَلِكَ اللَّهِ وما أبلغ نفسي إن من إلا من السلام ما رحم ربي إن ربي رحيم وقال الملك أستخفصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين قال عَلَى على خزائي العرض أني عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض نتبوا منا حيث يشاء نخيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع وَالَّذِينَ آمَنُوا خير يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَلَا يَحْسَبُونَ أَنَّمَا يَدْعُونَ مِن ولما جهزهم يُنَادُونَ قَالَ كُنْ فَيَكُونُ من تَفَكَّرُونَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا خير فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ لم تأتون فلا كيل لكم عنه ولا تقربون قالوا وقال الهسياني اجعلوا بضاعة من في رحالهم لعلهم يعرفون أين انقلبوا الى أهلهم لعلهم يرجعون لما رجعوا الى قالوا يا فَبَانَا هُمْ عَظِمُّ مِنَّ الْكَيْرُ فَأَوْصِلُ فَأَوْصِلُ مَعَنَا أَخَالَا قال هل آمنكم علي الا كما أمنتكم على أخير من قبل فالله خير حافظه وهو أرحم الراحلين ولما فتحوا متاع رجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبيه أهلنا ونحقر ونحقر أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك سيري اليسير قال لن أرسله ما حتى تكتل موطقاً من الله من إلا <تصفيق> <تصفيق> لتأتنني بي إلا أن يحاطبكم فلما أآكرهم اغففهم قال الله ولا ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أدوان وما أولي من الله من شيء لله علي ولما دخلوا, على ولما دخلوا من حيث امرهم ابوه ما كان يؤذي عدل الله من شيء الا الله جسر في نفس عقوب ولكن فَآى إِلَيَّ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخِيكَ فلا تَذَرُني عِنْدَكَ كانوا يعملون فلما لَّعَلِّي أَرْحَمُ ۚ قَالَ أخي حم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون قالوا بدخل الملك والمن مرفع درجات من نشاء وفوق صيد اليوم العليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل أَللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ولن يَنفَعَكُمْ لكم وَلَنْ يُنقِذَهُمْ لهم قال يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ والله لَا بما قَالُوا قالوا يا ولكن افضل ان يكون هناك اشياء تتعلق بان يكون هناك اشياء تتعلق بان يكون Then the mountain will be like a mountain, and the قال كبيرون ألم تعلموا أن أباكم قد أثب عليكم من صميم من الله من قبل ومن قبل ما طرتكم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذب به فلن أبرح الأرض حتى يهددي أبي أن وحسن الله لي صني خير اقول يا ابا ما انها تسرق وما سيدنا الهنا علينا وما كلنا من وين فللقرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها قال لك بيسا لكم أخبر جميل حتى الله أن يأتي الأي يليل جليل وتولى عنهم وقال يا اسف على نوشك وبيضك, وبيضك عيناه من الحلق فهو قالوا أو تذكروا بسكة أو تكون حرماً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بخي وحجوه إلي الله من الله ما لا تعلمون يا بني لهو فتحسس يريد انفسك واخيه ولا تيئس من روح الله انه من الكافرون لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز نشنا وآلنا الغر وبئنا الكيل إِنَّ اللَّهَ يَجْبِلُ مُتَخَدُّحِينَ قَالَ لَعِلْمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ قَالُوا أَيْنَّكَ لَأَنْسَيُونَ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق واصبر الله لا قالوا الله لقد آترك الله علينا وإنك نخاطرين قال لا تسروا عليكم اليوم يغفر الله لكم فهو أرحم الله إذا جعوا يلابون قميصي هذا فارقوه على ودي أبي يأتي بخيرا وأتوني بأهلكم وَلَيْمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَعَدَ أَبُولِ إِنَّي لَأَجْدُ رِيْحَيْخِ فَلَوْلَا أَنْتُ فَالْمِدُونَ لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ارتدت بخيرا قال ألم أخلكم بني أعلم الله لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف اغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا وقال ادخلوا شاء الله آليم ورفع أبوي على العرش وخبولا شجدا وقال يا أبتنا لا تأويل رؤيا من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسنني وأخرجني من السجن وجاء بكم من من بعد أن نجر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي ما شاء إنه هو العليم الحكيم فَكَيْفَ قد بِاللَّهِ من أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ توكلني مسلمًا وألحطني للصالحين ربي قد آتيتني من الملك والعنسل من تأويل الأحاديث آخر السماوات والجريا والآبرة فيتني مسلما وأرحبني للصالحين ذلك من أنباء غير نوحي إليك إِذْ أَدْمَعُوا أَمْرَهُمْ لَهُمْ يَمْتُرُونَ فَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ مَا تَسْأَلُوا مَ عَلَيْهِمُ الْأَجْرِ إلا مِنْ وهي من آية في السماوات والأرض يمرون عليّا وهم عما ناردون وما يؤمن أكثر من بالله إلا هم مشركون لهم غاشية من غذاب الله أو تأسيهم الساعة برسكا وهم لا يشعرون هناك سجرين لأدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن وسبحان الله ما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي من آل القرى أَفَلَمْ يَسْيُرُوا فِي الْأَرْرِكَ يَنْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ مِنْ قَبْلِينَ إذا استيأسوا شر وظنوا أنهم قد جاءهم جاءهم نصرنا من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يخترى ولكن تصديق الذي